إياك نعبد وإياك نستعين اهدئوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 قد أحاط بكل شيء عِلْمًا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 وما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا